لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق Qaumul malaikatul haa dayum kumul lathikum tumtugadul yaa manatul sammak ayis jilil al kubub 117. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 118. ولقد كتبنا في الزبور من اذكري أن الأرض يرضها عبادي الصالحون إن فيها ذل ذلا غل قوم عبدين وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل آذَنْتُكُمْ عَلَى سُوءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون